قال نحن استواه علم من في التوافق ولو جمال احنى في ذات العلى لم يذم جميع صفاته واسناده الا ان تكون صفاته مخلوقه وارسلها هو ذلك من سائر من الخلق وتجلى فتجلى للجمل صارت ان المخاله تناه الله يسمى مخلوق من فنيد ولا صفه لمخلوق ولا صفه كريم الدكتور عارف طلبه وعليه تذني مخلوق فينسد والاعتماد بالقدر خيره وشره وكل ذلك قد قدره الله ربنا ومقادير الامور بيديه ومصدرها عن قضائه علم كل شيء قبل تومه فجرى على قدره لا يكون من عباده قول ولا عمل إلا وما اضطى الله وسبق علمه به ألا يعلم من خلق وهو اللقيب الخبير يضل من يشاء فيخذره بعلمه ويهدي من يشاء فيوققه بقبضه فكل ميسع بتيسيره كل ميسعهم فكل ميسع بتيسيره إلى سبق من علمه وقادره من شقيه او سعيه لكن طيب. اللقاء الماضي كنا تكلمنا عن قوله القول المؤلف في هذه الرسالة رحمه الله تعالى في على العشي استواء وذكرنا ان بعض الناس او بعض الطوارب تفسر يعني هذه الكلمة كلمة استواء على غير ما كان عليه الصحابه اتبعون والائمه ذكرنا من هذه الفرق الجهه للكرائط والاشاعره ها مش الاشاعره مش ما كتب دي ها والنصين ملتقى بين يديه وكل النصين او ما, ما, ما, ما, ما, ما تشبيه او ان يا اولاد يعني خوفا من التشبيه والتجسيد يقولون ان ننزله وهذا التزييه الذي ادخلوه إلى الى باب التعطيل فعطلوا اسماء الله عز وجل وصفاته ولا تعلم ان ان سموا انفسهم باهل التاويل لدرس موضوع التاويل باهل التاويل في صفه وهذا كلاما مكوم يقولون نحن نوعو هل هم في حقيقة القمر عندما نتقف القمر عندما نتقف كلامة للعلم حول ما ذهب ذهبوا إليه وحول يعني ما, يعني ما ما قالوا وما أولوا به السفاة هل هم من أهل التأويل أم من أهل التحريف من أهل يقولون نحن من أهل التحريف حتى لا ينفعل المصدر لأن التحريف قيمة التحريف يمثلوها عين الناس لا يحبوها الناس عندما تقول أنا محرج هل يقبل عليك أحد لا يقبل عليك أحد لأننا سيجررون منه يجررون من كفرانهم من الأسد لكن عندما تقول أنا من تأتي التأويل فالتأويل مستساعد عند الناس خاصه كما ذكرنا ان التاويله ليس كله شرط فا ليس بنقوم الكل اول فاذا يعني يعني من معاني لا التفسير التفسير كما حققت دعوه لمصاصه فيه لعباس في اللهم الله <تصفيق> وكيع علم التاويل ماهو نفسه التفسير وذكر ان كثيرا من هؤلاء العلماء التفسير وعلى راسهم شيخه ابن جرير الطبري لما تلقى على تفسيره ديالو قال هذا تاويلك تاويلك لا تاويل, ك... تأويل, كل... تأويل كلام الله تعالى كذا كذا معناه كذا وكذا في تاويل القول تعالى تفسير القول تعالى فمن سموا وصفهم بهذا التاويل حتى لا يفضحوا امام الناس حتى لا يفضح الناس منهم لا لا لا الناس عليه طيب <تصفيق> يعني مدارس هم يعني الكثير منهم اولات يعني اول عن حس القصد عن حس القصد بخلاف فرق واقفه بالداريه وراس وراسعه يعني مثلا المعتزله المعتزله المعتزله هذا ما يكون استقاع شو لا توفسير يلفون وال والجاهليه يلفون الاسماء والصفات الجاهليه يلفون الاسماء والصفات يثبتون, يثبتون الصفات العقلية يسمونها الصفات العقلية كم شاعر وهي صفة القدرة والدرادة والعلم والسرع والمصار والكلام والحياة هل يسمونها صفات عقلية يثبتونها هم الصفات الخبرية فهم يؤولونها كما يقولون يؤولونها ما هذه الصفات الخبريه الوجه والستر والمدايه والصدق وهكذا والنزول والمحبه وغير ذلك فهذه الصفات الخبريه يؤولون لها الان الذين يؤولون هذه الصفات يؤولون على ان وقع الله على انهم ينزّهون الله عن التشبيه ما هم يا أنهم إذا وصفوا الله حسى المجدد ووصفوا بهم سه وقالوا نحن نثبتوا اليدين لله بل يداهما بصفة نثبتوا اليدين نثبتوا العين نثبتوا السعر نثبتوا القلب يقولون إذا نثبتنا هذه الصفات على حقيقتها حقها وحقيقة نكون ماذا؟ وقعناها تشبيه وتشبيه ومثلنا وشبهنا الله بخلقه ولذلك هم كما ذكرنا ابن القائم عليك فروا من التجزيل والتشغيل ومطعوا فيما هو أطبح منهم فيما هو أطبح منهم فيما هو أطبح ذلك قالوا نحن عندما قيلهم أنتم ماذا تؤولون يعني صفاتنا عز وجلها بدون دليل واعطوا دليل فالتاويل بيقول ده اللي كما قلنا ما لوش هو ما بيتحريف بدليل يقوم على النص قالنا نحن اولنا هذه الصفات ومعنى اللغه العربيه تؤيدنا فيرك استدل قائلهم ببهذا يعني لما لما لما من من الرحمن على الشيء استوى قالوا ومعنى استوى ولا شك ان استولا على ما لا بد هناك مبالغه ومقارنه ثم استولى هذا الاخير على الذي قبله وهذا صح وهذا بالاتفاق ان يكون مرضا الله عز وجل قبل ان ي... قبل خلق قبل... قبل ان على قاعدته ان يستولي الله عليه خارع على صانع لله والصلوات والسلام قال دعاء العربيه في رياضه يعني معنا وفي صفنا فقالوا استوابش على المهراقي بغير السيفين أو دامين مهراقي هم فروا من ماذا؟ فروا من الشبيل قالوا قلنا إذا قلنا على على مستقر كما في السلام عليك أهل السنة. قالوا شفهنا الله عز وجب بخلقه الذين يجلسون على كرسيم وعلى حرشيم وإلى إذا لكن قالوا الاستيلاء هو استيلاء بدايه ان استولى بالشعر على العراقي في هذا الكتاب يشرح محمد رمضان بمعنى استولى على العراقي بدون بعين سيجه او دمي نهراقي فوقعوا وضعوا في الشطين على البيت شوفوا ان شاء صرف المشتبه هاي الظاهرين لأعظم بلا إنه قول رمص الأوهام غير النائقي لله نفسه بالخلاص فالصريف عن ظاهرين جماعة وقع عنهم سبيع الأطمام هنا هنا أنا قلت يعني متى يصحب اللفظ عن ظاهرينك إذا كان هناك جريب إذا كان هناك جريب عندك من الشق فيكون صرفك هذا للرفظ عظائي أو التأويل وعظائي يكون بمعنى التسيير لكن انا الانع لتؤل هذه القاعده الان الذي الذي فسر الثواب باستولاه اي دليل امام مالك قرر معته كلامه الاسبوع الماضي قوله وشو ممكن يعني يعني على وشو عند السينيين، عند الروسيين، عند الإعجابيين أم عند العرب الذين نزل القرآن بلغتين وهو يعني ألفاظ اللغة العربية <تصفيق> يعني معلوم العلم العربي بداهة لا يحتاج هذا القصر ولا هذه الكلمة لا يحتاج إلى تفسير وإلى الصد وهذا أيضاً كما الإمام مالك يتوافق تماماً ويتماشى سوياً مع قول العباس رضي الله رب. حين مسوحين ابن العباس عن التفسير فقال التفسير التفسير حول كارنة ظلم التفسير على أربعة أمنات أربعة أمنات تفسير القرآن قال تعرفه العرب من لغتها يعني قسم الميكلام الأعزوج تفسيره تعرفه العرب من لغتها مثلا وعطيه الصلاة وفنة هل احد من العرب الذي ي يعني يستعمل اللغه الفضاه ينطق بها ويعرفها ويهذبها هل يقتنع السيوطي بسك هذه الايه واقيموا الصلاه واتزكوا لا اذا تعرف اللغه العربيه باللغه وقسم يعرفه الراسخون من العلم وقسم يعرفه الراسخون في العلم وقسم يفسر بعضه عرب القرآن قضوا يمتسلوا مرضاً وخسم الثالث عن فكالة على جهد الله عز وجل من المتشارك ومسجد فإذا قلنا لما الملكنا قال استواكم علوم تماما كالقول ابن عباس رضي الله عنه هذا قسم الأول لا يعني قسم تعرفه العرب من اللغاته فقط لذلك قال الاستواكم علوم إذن Would die 33以上钱 dat johan poured… Bro, habationsother not dir die wilさん naam, is t elas Desmond, konie Matthews as sie taarel were materialne to Jesus ii nie bezodat, is dit О mynil 7 Takik están, en het ek kan mis in لأن الإبارة الحسن إبارة لحق كما قلت لكنه غرر من حياته بمراحل فلا يشدر بنا وغيس من الأمان العلمية ولا الأخلاق المسلم أن نتوقع عند بدائة منهجه الذي كان عنده في بدائة حياته ونغفل ونسكت عما آل إليه لنعم إن من تهبه وذكرنا أنه في بداية أمريكا مؤتسس الإنسان بل مؤتسس في عروب وشيخة ورحصة المعتزين لماذا تأثر للمعتزين نعم فرقاوكا نعم كان في حجر ماذا فرصبا ماذا فرصبا زوجي مبي اللي هو مرحصب علي جلال أبو, أبو علي الجبائي وكان شيخا ورقصا في المعتزينة طبيعيا تأثر به هل يقولون أن تبقى له أيضا من خليفة الجبائي؟ خليفة الجبائي؟ له شيخ قزر لكن الذي أثر به كثير الذي أثر به كثير وشكل له هذه المدرسة التي كان عليها في بناية هو شيخه أبو علي الجبائي ثم بعد ذلك تقرا الى مرحلتانيه شويه على على الطريقه تعمل عقله دي كلها كما قلنا الصفات العقليه الصفات العقليه اللي و يؤولون كما يقولون الصفات القمريه في الوجه واليدين وهكذا ثم ذلك في اخرىات حياته اثبت الصفات كلها اثبتها وذلك في كتابه الكتابه والمقالات وغيرها اثبتما كذا الناس كما قلنا 15 15 يوم عن بين عباد يقول يعني يكذب عليه وأنا رجعت فوجدت أن الحافظ العساكر أعطان النفس فيه هذا سبحان الله كتاب لهذا المفتح يعني نعم والدين الذهبين رحبه الله تعالى والحافظه كبير من لكم في المسبوع الماضي أن صاحب هذا صاحب الهالة الإمام بن أبي زيد الخيرواني كما ذكر ابن يعني في الدباج أن ابن زيد الخيرواني يثني ثلاثا عطرا على عقيدة تبلئ النتاء على عقيدة أبن هذا الأشعر وهذه عقيدة تبلئة بزيد القرارة أمامنا كيف يثني على رجلين يحارف الصفات ويؤمنها كما يقول فلا يمكن أن عليه أولئك العلماء ما كان يعرفون المجاملة ما كان يعرفون المجاملة على حساب دين نتاء ولا المداء ولا باق يعني يحابيها كذلك على حسابات كثيره نعم يجامل اخاه ويحبه ويرده لكن مداعبا في الذع دائما له ان يجامل فالحسد اشعاع على حسد على حسد كذلك فلو يقول يقول الحسد يوافق في عقيدته سيدنا ابي زيد القراوالي ما جامل هو لا اثنى عليه إلا أن تنتقل الآخر لتقول المؤلم على عفو السوا وعلى الملك احتوى وعلى الملك احتوى فالله تبارك وتعالى هو مالك كل شيء على وجه الحقيقة هو مالك كل شيء وملكه نافذ في كل شيء فلك كلمة عن ملك احتوى دماغ ما ليش فائد من هذا ليش ولكن العرخ عزة ونعم هذا كلمة احتوى أهلي اسم يعني ما كنتم عن ما كنتم عن المتداولة يعني الله عز وجل يعني ما ما على وجه حقيقة لكل الأكوال لله ما في السماوات والأرض وما فيهين لِلَّهِ مُلْكُ السماوات وَرَلُّكُ وَمَا فِيهِنْ وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٍ التبارة الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير فالملك على وجه الحقيقة هو لله عز وجل لله ملك السماوات اللهم هو للملكية أي الملك الحقيقي لله سبحانه وتعالى لله ملك السماوات ورَلُّك وَمَا فِيهِنْ سبحانه وتعالى ولذلك حتى ما ملكه هناء من الابواب ومن الدور ومن الضرورات والصيغ واله يعني انت يعني من مجاهد يعني يفعل في ساعه الحقيقه ولذلك قال سبحانه وتعالى خاطبنا من المدع في عدم يتلو من الكفار وان في قوم ما جعلته مستغربا ولذلك اعتكفوا ب10 تنتقل هذه الاموال بما فيها الى غيره لا تدخل معك إلى قربك وله اسماء الحسنى والصفاء العلا يقول المؤلم رحمه الله وله الأسماء وله الضبر هنا على يقول المعلمة رب الله سبحانه وتعالى وله الأسماء الحسنى والصفاء العلا وهذه الجملة من الإيمان هي اكثر في الحفظ فقط هي قولي تعالى ولله الاسماء الحسنى تدعوه بها وذكر في موضوع ان ان الامام متشبع ومتاثر بنفذ القران الكريم وكذلك الائمه يعني في الزمن الغابر تجد كلامهم كله يعني مستقى الكتاب من الكتابيه النبي صلى الله عليه وسلم ليس كالكتاب الموجودين اللي في هذا الزمن تقرأ كتاب كتابين ومشلدة ولا تجد أخر لآية من كتاب الله ولا نقل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو كلام ورأي وتخطط وفلسفة غير ذلك من كلام وله الأسماء الحسنى والحسنى هو كل الأسماء فصفات ربنا سبحانه وتعالى كلها حسنى واسمائه وصفاته سبحانه وتعالى توقيفيه امم ما معنى توقيفيه لما نقول يعني توقيفيه لا مجال فيها للراي والاختيال ولا يجوز ان نقول فيها الا بنص من الكتاب أو بصحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو بحديث صحيح من سنة رسول الله سنة الله عليه وسلم لأن لأنها لا مجال للعلم أن نعلم ما اسماء أسماء الصفات إلا من جهة الشعر إلا من جهة الشعر فالحلول أن النضاع الزجن أخبرنا بأسمائه وصفاته ولولا من المنصص الأخبار لا أعلم بإسماء الله وصفاته ما علمنا إذن فتال أن الجهة التي علمنا منها الأسماء وصفات هي الكتاب والسنة نعرف حيث توقف الكتاب والسنة كما قال إن الله نصف الله بما وصف به نفسه ووصفه به رسوله صلى لا نتعد الكتاب والسنة لا نتعدى الكتاب والسلطة يعني يمسك الإزاق لا يترطع يعني لا يترطع يعني في مسائل الصفات عندما يقول الله باليداه وبسوطتان نتوقف حجان صح باليداه وبسوطتان يتوقف بسوطتان لكن لا, لا, لا نتلطع ما هو تلطع هنا؟ آه نتكلفه هل هذه هاتين يدين وشعر؟ لهم أصابع كيف عدد هذه الأصابع هذه الأصابع لها أظافر ملها أظافر هذا كله ما أخرر الله به ولا أخرر به رسول الله السلام. فلا ينبغي الإنسان أن ولا أن يترقع في أمور العالم يعني في أمورهم يتعلق بأزمان والسلام عليكم. ثم هذه الأزمان الحسنة كافية أم صحيح و لله أسماء و كم هي؟ مصعد يسمى الدليل؟ <تصفيق> مصعد إن لله تسعى وتسعين أسماء طيب هل نفهموا من هذه الحديث ومكهن كلمة هل نفهم أن أسماء الله عز وجل أسماء الله جسما محصورة في هذا العدد الذي ورعب في هذا الحديث لا السكوت ده ده اللي هو يعني <تصفيق> يعني هل في الوسط يعني ما اصاب عبد همم قطر واحدا ما ما اصاب عبد همم قط قط واحدا ثم قال دع يعني سال على اللهم فبرك الله اللهم إني عبد ابن عبد ابن أمل لا صيا دي فيك ما راضي فيك وحكم عاتبك يا الله قضاك نسالك بكل اسم هو لك من اسم سميت به نفسك أو أنزلته سيدا أو علمت به وسلطان أو في علمك أنت الشاهد عندنا وعلمنا هنا فائدة كان. الفائدة هنا في قوله عليه الصلاة والسلام أو علمته أحد من خطه هذا يؤكد لنا ما ذكر لكم معرفة لأنه لا سبيل من معرفة أسماء الله وصفته إلا عن طريق الشعب أو علمته أحد لا سبيل لهذا الخط ولهذا العلم أن يعرف أسماء الله ولا صفة عز وجل إلا عن طريق الوحيد الكتاب السبب أو استغسرت به في علم الغيب عندك أي نفع من هذا أن هناك من الأسماء ما علمه عز وجل وقع عليه يعني خلقه هو بعض الأسماء استغسر بها هو سبحانه وتعالى فجعلها غيبا مغيمة عن الخر وَإِنَّا لِلَا أَسْمَاكُ وَكِسْنَاكُ فَادْعُوهُ مَنْهُ بِهَا ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى من ذلك لَمْ يَازَتْ بِجَمِيرِ صِفَاتِهِ وَأَسْمَاكِهِ تعالى أن تكون صفاته مفروقة وأسماكه مُحدثة يعني النعنى من الله سبحانه وتعالى أسماء الله وصفاته أمذية يعني صفاته واسمه وأبدية بمعنى أبدية في أعلام بديئة يعني لا بداية لا بداية لها فهي آزانية أبدية لأنها تعالقة بماذا؟ بداية فهي سبحانه وتعالى والمقصود بالصفات هنا الصفات الذاتية الصفات الذاتية حتى الصفات الفعليها التي تتعلق بمشيئة سبحانه وتعالى وإن كانت لأبدينا أيضا متاهدة لكن الله سبحانه وتعالى يحدثها متى شاء وأنى شاء وكيف شاء هذا السفاة التي تتعلق بمشيئة تسمى العلم السفاة الفعلية مثالها هذه السفاة يعني ك... كالنزول هذه السفر من سفر العمل. لكن يحدث الله عز وجل هذا النزول متى شاء حيث شاء كيف شاء لا يماثل فيه صفات الخلقين سبحانه وتعالى الضحف أيضا الفرح لله أفرح بكومة أحدكم يحدث الله عز وجل هذه الصفات يعني في الوقت والنحو والكيفية التي يشاؤها سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو سبحانه تعالى أن تكون صفاته مخلوقة وأسماءه محدثات تعالى أن تقدس ربنا سبحانه وتعالى وتنزد أن تكون صفاته أنت صفات مخلوقين لأن الكلال, الكلال الحديث عن الصفات هو فرع عن الحديث عن التلف كلام موسى كلم موسى بكلامه الذي هو صفه ذاته لا خلق له خطه اي سبحانه وتعالى كلم موسى عليه الصلاه والسلام بكلامه وهذا الكلام ليس خلق بل خلقه خط كخلق الجبال في السماوات والارضين كانس كالجند في الملائكه كالطيور ده انما هو لذلك شبحانه وتعالى كلم موسى والدليل عنه عز وجلال كلم و يكلم و تلك الرسل و تضل الله على بعض منه و يكلم الله و إما جاء موسى لبيقاتنا و كلمه رفضه موسى يمون في آيات فيها و كثيرا جدا في كتاب الله عز وجل والله سبحانه وتعالى كذا هي عقيده اهل السله جماعه ان الله سبحانه وتعالى يتكلم بكلام حقيقي يتكلم بحكم كلام حقيقي متى شاء وكيف شاء وبما شاء لا يماثل اصوات المخلوقين لا يماثل اصوات المخلوقين يتكلم ما شاء اي باعتبار الزمن باعتبار الزمن وبما شاء ب... باعتبار موضوع الكلام باعتبار موضوع الكلام وكيف شاء على الكيفية والصفة التي يريدها سبحانه وتعالى وهذه المسألة إذا بصناك كلام سبحانه وتعالى كما تعلم أنه صفة مذات الله عز وجل بخلاف يعني المعتزل وغيره فهم يقولون ماذا؟ أنه خلق من خلق الله مخلوق وهذا الكلام هذه المقولة الخبيثة يعني كانت سبباً لشرور والابتداءات العظيمة وطعت على أهل السنة ومن هؤلاء إباة أحمد رحمه الله آم أبو المعين بن نوح فهؤلاء وقع عليه في لكن لي رأى عرية الصبر آم وعرف حتى أطلق عليه أكل هذا الطاقة العظيم إمام أهل السنة إذا أطلق أكل إمام أهل السنة فنقصد به إمام, إمام أهل وإيكانهم من مالك من سنة من الشبيعين من سنة وغيرهم يعني أنهم سنة لكن ما رحمه الله تعالى في هذه المحنة وصبر واحدة يعني صار هذا أبو عالم عليه يعرف به بل حتى قال العلماء إن الله قد نصر هذا الدين بأبي بكر يوم الردة وبالإمام أحمد يوم البحث ان الله نصر هذا الدين ب ابي بكر الصديق يوم الرده يوم ترد الناس الناس بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم ومنعوا الزكاه ونصر هذا الدين بالاباع احمد يوم البعث اي يوم البعث الانبيح ده بقول خلق سبحان الله شاء الله عز وجل أن تستمر المحنة في عهد ثلاث خلفه كلما جاء خليفه ابدا وجدد المحنة وجدد التشديد والتضييق والحبس والتعديد في حق العلماء الذين, يقول... الذين يقولون بأن كلام الله انزل الله سبحانه وتعالى وهو من صفات ذاته سبحانه وتعالى فشاء البامون بدات فيه الكف مع اللامون وربعتص فكل هؤلاء يعني افتحل معهم الائمه ووقع البلاء عليه حتى جاء الخليفه الرابع المتوكل وكان من أهل السنة الله به السنة وأعاد الاعتبار الإمام أحمد فرفع الله عز وجل ذكر الإمام أحمد وهمش هؤلاء خلافة لا الوادق ولا المعتاصر ولا المأمون ما نسمة ذكرهم وما مكانتهم معا من حلسه الإمام أحمد عز الله تعالى من هؤلاء مشترون الدخصة شاء الله في الفائدة هناك كلمه يدعي فقالوا الامام احمد وقد كان مكره لان هذا وقع على ل امام المديني رحمه الله علي المديني يعني كان متحيلا ايضا هو في في مساله خلق القران حول خلق القران ف كانه اطلعهم بلسانه مما اشتكى عليه والكتب والمحيا وهكذا يعني كأنه وافقهم ببعض مقالاته بلسانه وإن كان كما ذكره العلم أنه كان مكرع على ذلك لذلك نجد أن الإمام مسلم لم يأخذ من علي المدينة ولا حرف واحد بسبب هذه الأسئلة فالإمام أحمد رحمه الله ساب فقال العلماء هل يجوز الإمام الأحمد في هذه الحالة؟ اني اوافقه اذا ما وقف على المديني فيقول يوافقني ما ابعاده او او يعني او يستعمل استعمال ذات استعمال الهدايه يا مولانا بعضهم من الذين اعتذروا عن عن, عن, عن علي المديني قال اذا سئل هل كلام الله مخلوق يثني اصابعه هكذا يعني يشير الى اصابعه نعم مخلوق يعني هم يشيروا الى الصابعين يستعملون التورية ولذلك قال امام احبت عاشفت لمن يعطي عالك التورية كيف يكذب يعني توري كما ورى النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيها يعني, يعني, يعني في بلده لما قال له الرجل اللي في الصحراء قال له من اين انتما؟ قال منها نحن مما؟ نحن مما؟ التورية تبتغى بمعنى عراق الماء فراق الماء كذلك وكذا وهو يقصد انهم من ماء هل هل يجوز لامام احمد ان ان يوافقهم وهم قائم حتى في القران بالله لا بل هم يوافقون بالامام ولاكن شرحه بالكفر صراحه في سكه عمار بن ذكر اهل العب قالوا مساله فيها تفصيل إذا كان هذا بكرا رجل من عامه في عامه الناس بمعنى رايه لا يتاثر به كثير سواء ورقهم أو نوافق هل هذا يقول وانوافقهم يخفى على نفسه يخفى على نفسه الهلاك والموت والقتل يجوز ان نوافقه بلسانه لا لكن بشرط ألا يتواطأ قلبهم على لسانه إذن إلا منكها وقلبهم وطمعهم منهم لكن إذا كنت إنسان في مقام ومبتلة ومنزلة في إماك أحمد وهو إمام أمام فالأعضل له والأولى أن يصفر وأن ينتزل وأن لا يبارك وأن لا يبارك وأنه قتل قتل شهيدا إن شاء الله لماذا؟ قالك لأن موقف الإمام أحمد يختلف عن موقف غيره الناس في خارج السجن ينتظرون موقفهم ينتظرون فتواء فنخرج الإمام أحمد من السجن وقال أيها الناس إني أقول بما يقول به خليفة أو, يعني أو علماء خليفة فأنا أوافقهم فكذا والله كذا وكذا, وكذا. هل بعد ذلك قال يعني يصمح يقول الإمام أحمد للناس كارمين يقول هكذا بطورية لا ينتشر الناس إلى الآفاق وإلى الأمصار بكلام الإمام أحمد وبقوله وأن الإمام أحمد إمام الدنيا في زبانه يقول كذا وكذا فلذلك رحمه الله ورضي عنه صمر و فجزاه الله عز وجل خيرا على هذا الجزاء على عاد الصبر وعلى هذا اعتساب فرقف الله وقدره هذا بين ماُش في ح سأ سجن هو من كان مع العالممة المتطين مع يعني مع الكفع وري فصل الله زل لا يخف عيق الماف خير وإذا يقعرف تاجلك الشاء الله في الذاه علىلي الصاس.